أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا عليك وزرك الذي أقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فصبي ربك فارغب